بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسراب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارتنا حوله أسراب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارتنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخلوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع إنه كان عبدا شكورا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 فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال ودنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء ذا وعد الاخرة ليسو وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتكبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي لله يأقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخيل وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فَمَحُونَا آيَةَ اللَّيْنِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَّهَا لِمُرْبَصِرَةٍ لِتَبْتَغُ لِتَبْتَغُ فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِيلَ وَالحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَأَصْلَلَهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمَهُ طَائِرٌ فِي عُنُقِهِ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 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر هازرة مذر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بدنو بعباده خبيرا بصيرات من كان يريد العاجلة عجلنا لو فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا لو فيها ما نشاء لمن نريد جعلنا له جهنم يصلاها يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء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 وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عِندَكَ عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما ما أفهم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفظ لهما جناح الظل من الرحمة، وقل رب رحمهما كما رب ياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنو كان للأوابن غفورا، وآتِ ذا القرباح قو والمسكين وبن السبيل، ولا تبذل تبذيرا. إن المبدلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربك كفورا وإما تعرضن عنهم بتغاض أرحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورة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 وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَظْلُومًا وَلَا تَقْرَبُ مَا لَلْيَدِمِ إلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ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 أَفَسَحَقَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاسًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُمْ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إذا إِلَى اللَّتِ سبحانه وتعالى مما يقولون علواً كبيراً تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإِنَّمَا شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْلِهِ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا وَفُرَّعًا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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا أَوْ أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا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 وَإِنْ مِنْ قَرِيَةٍ إلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ أَيُوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعْذِبُهَا أَوْ مُعْذِبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إلَّا أَن كَذَبَ بِهَا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 ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنه قال أأسد لمن خلق تقينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني لا يوم القيامة لأحتنك نذريته إلا قليلا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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّن تَجْزِيَ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ إِنَّمَا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 وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِنَّ لَا يَلْبَثُونَ غِلَافَكَ إلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد بالنافلة لك عسى إن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني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 قُل إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ مِن دُونِي عَليلاً وَفِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فضله كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا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 فقال له في الدعوان إني لأظنك يا موسى مسحورة قال لقد علمت ما أنزلها أولئك إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا في الدعوان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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ نَتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتِبٍ وَلَزَلَّ نَامُ وَلَزَلَّ نَامُ تَنْزِيلًا قُلْ أَأَمِنُ بِنِعْمِ أَوْ لَا تُؤْمِنُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِيٍّ إِذَا يتلى عَلَيْهِمْ